وَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمْ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا الْمُنَافِقِينَ Walaulah yang kafir, dan yang aman, dan mengikuti jalan kami, dan kami melindungi dari kesalahan mereka, dan mereka tidak membawa قالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يسترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما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 وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أَوَلَمْ يَرَوُوا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ هُوَ الْسِّيرُ فِي الْأَرْضِ فَاظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ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 وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إلَّا أَنْ قَالُوا قُتِلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِيَ الْقَوْمُ يُؤْمِنُونَ وقال إنما تخذتم من دون الله أوثانا ما ودت بينكم في الحياة الدنيا.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 إنه هو العزيز الحكيم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ ضُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ طَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي فَاحِشَةٍ ت𝖐ُّكُمْ الْمُنكَرُ ثم كانت عذاب قومه الا ان قالوا استنا بعذاب الله ان كنتم من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولم ما جاء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 لننجئنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضعق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحذن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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَ كِدَّ الْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِن لَّيَأْتِيَنَّهُم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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا يتعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلىئن ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من الجنة فَسَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيِّنْ مِنْ فَاتِحَةٍ ٱللَّهِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ Wahyu al-Sami'ul Alaih walain. Walain, Saeltahum man khalq al-samawat wal-arba' wa suwar al-shams wal-qamar. لا يقول النّاس فَأَنَّا يُفْكُونَ. Allahu ديولا ان الله ذي كل شيء عليم ولا ان سالتهم من نزلنا من السماء ما ان فاحياه فاحيا به الارض من بعد موتها لا الله قل الحمد لله بل أكفوهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون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 ذَقَفَ الناس من حولهم حَوْلِهِم أَفَرَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ